أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير So يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلا وما تنفقوا This <laughs> is الذين يأكلون الذباء لا يقومون إلا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان alikan bi annahum qalu inna man bai'a وأحل الله البيع وحرم اللذاء فمن جاءه موعظة be يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِينٍ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم quê Lang Yes! Yeah. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحر wa in ka nadhus alant fanzaratu ila may فَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ تقوا يوما ترجعون في ذي إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Yeah وليكتب بينكم كاتب بالعضل ولا يأتب بَكَتِ بُنْيَكُ تَبَكَّمَ كَمَا لَمْ الله ما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يلخص منه شيئا show the Waala ya baes wadao iza maadu Waala ya وأشهد All right. Godir Amanorra لا يكلف الله نفسا إلا وسعدا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذ aw aqta ora banaw la tahmil alainasran kama hamaltu wa lanu وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وارحمنا وارحمنا